Takk for noen. Takk for noen. Ye yeah. man Teksting av شتي ورجعت من بعد الوصال هاجم الثاني من بعد الوصال قصر and then drumming back. Until <laughs> the الهجر من باد قطيات الهجر من باد الوصال قطيات لن قودنا الطريق واشتكي لن قودنا الطريق واشتكي تشهيني مظلوما وانت ظلنتني ولا nakiddu ja iblik rabbi وقلت يا رب لا تقبل دعائي على الرشاء لأنه ساكن قلبي ومالك موجتي يا Surah <laughs> Al-Fatiha. thevari وبعاد من أهوى وبعاد من أهوى علي الظين أنا أنا أنا أنا أنا أنا, أنا, أنا, أنا الذي كنت لم أرحم عاشقا حتى قليلا أتبعوني <تصفيق> مصيركم بلا يزارع الريحان خول خيامنا يزارع الريحان خول خيامنا لا تزرع الريحان لست تقيب لا تخسب كل من ذاق الجواغر فالهو لا تحسب كل من ذاق الهوى عرف الهوى denne for Zekar, zekar. Teksting <tans> <tani> av Come on, come on. Mamma! Oh, <laughs> boy. Muhammad she sure. خُذِنَا الْمُرْجِس وَلَا لَنَا بَشَرَا أَرُوحٌ مِنَ الله سَوَّانَا لَمَا بَشَرًا كَسَانا حُسْنًا وَجَمَّلَنَا وَخَلَّانَا فَإِنَّ هَبَتْنَا Yeah. Ja, det er så اه خدك يا عنور خدك يا يروح لي يا قلبي غليونه لتربتي معي وذا صوت السمران والله يا اخي عم لك هذا عمك هو هو طبيب لطيف الراتب الاول مثل ابو قرب كان بتاع السن وذا لا الراتب الاول مثل ابو قرب حكي بس هي سمران اذا تبوي سمره اياك يا ابو قرب صحه الله اصيل والله بسعرها. هذا ابو واللي غرباني والفضل عليكم الحياة. يا ابو بس هو ما ابدأ عرف. خليلي روحوا. اساس كو مو طاهر ما بيضمها المجلس حلوة دا. الفضل لارواحكم الحلوة اللي عبد خلينا انشد والله. للفضل للكن والله. اني عندها خمرة. اشيط لها صوتك. زينة مريضة تن هلئتني كنت الطبيب المداوي وقالوا يا روحي والطايب وقالوا وقالوا عنك سوداء حبشية تن ولولا السواد المسكي منبع غالي وفي في السمر عليم انت بيه صدقني وفي السمر تايه روح يلا انت ودور البيضان هلا دور استمرار يلا بالدور اعطينا حقه يبقى ان الله <تصفيق> وفي السمر معنا لو علمت بي وفي السمر يا روحي معنا يا سيدي معنا لو علمت بي لو غلمت بي لو غلمت بي وفي السمر معنا لو غلمت بي ماك راح تكسر ظهرك ها؟ سلام هذا قاعد انا ما اخذت الشربيه واحد اخذ البن يا ابن باع الشعور ما بنجيب خله الله يسلمك دورك وينك غلطت لك يا اخي يلا يا ما غير السمران الله يسين البيضان يبايت ايش قال يسوي البليل حد ما داروا نحريه قلب على السمره ضايع مني ومشوق ايهله الله اه اه يا حبيبي يا سلام اوه Os dinna. Onpin som